ومن أ ع م ا ل ه ا ل م أ ث و ر ة أ ن ه كان يرسل الجيش وعليه أ م ي ر و خ ل ي ف ة ل ل أ م ي ر و خ ل ي ف ة ل ل خ ل ي ف ة إ ذ ا أ ص ي ب من تقدمه بما يقعده عن ا ل ق ي ا د ة وكان قوام ا ل ر ئ ا س ة و ا ل إ م ا م ة عنده شرطان هما جماع الشروط في كل ر ئ ا س ة وهما ا ل ك ف ا ء ة والحب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 فلما قتل بعض المسلمين غداه فتح مكه رجلا من المشركين غضب عليه الصلاه والسلام وقال فيما قال من حديثه المبين فقولوا م ن ا ل لكم أن ر س الله قد قاتل فيها قد ق ف ل و ان الله قد احلها لرسوله ولم يحللها لكم يا معشر خزاعه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 وصنع ذلك يوم فضل بالغنائم أ ن ا س ا من أ ه ل م ك ة الضعيف إ ي م ا ن ه م على الناس من ا ل أ ن ص ا ر الذين صدقوا ا ل إ س ل ا م وثبتوا على الجهاد فلما غضب المفضلون لم يكن أ س ر ع منه إ ل ى إ ر ض ا ئ ه م ب ا ل ح ج ة التي لا تغلب من يدين بها بل تريه أ ن ه هو الغالب الكاسب و أ ن ه ا تصيب منه المقنع و ا ل إ ق ن ا ع في وقت واحد اوجدتم يا معشر الانصار في لعاعه من الدنيا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 فهو مدير حين تكون ا ل إ د ا ر ة تدبير أ م و ر ومدير حين تكون ا ل إ د ا ر ة تدبير شعور وهو كفيل الا يلي م ص ل ح ة من المصالح ت ع ت و ر ه ا الفوضى ويتطرق إ ل ي ه ا الاختلال ل أ ن ه يسوسها بالنظام و ا ل م س ؤ و ل ي ة وبالاختصاص و ا ل س م ا ح ة وما من مجتمع يساس بهذه الخصال ويبقى فيه منفيذ بعدها لاختلال أ و انحلال أ و لخطل في إ د ا ر ة ا ل أ ع م ا ل